بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا الله علما وعمدا متقبلا اللهم ألنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وألنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فحياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد الذي أسأله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم أجمعين وهذا هو الدرس الأول بعد العشرين من سلسلة هذه الدروس في شرح هذا الكتاب المبارك كتاب الاقتصاد في الاعتقاد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيه وقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بأن دخلنا في القطب الثاني من هذا الكتاب وهو القطب الذي يتحدث عن صفات الحق سبحانه وتعالى بعد أن هنا القطب الأول النظر في ذات الله سبحانه وتعالى فنحن نتحدث إن شاء الله في هذا القطب عن النظر في صفات الله عز وجل هذه الصفات التي بد من أن ندركها وأن نفهمها وأن نؤمن بها كما أمرنا الله سبحانه وتعالى وتناولنا أول صفة من صفات الله سبحانه وتعالى ألا وهي صفة القدرة صفة القدرة تحدثنا عن دليلها وتحدثنا عن بعض أحكامها فتكلمنا عن حكمنا الأول ألا وهو أن قدرة الله تعالى متعلقة بكل ممكن هذا الكلام يقضي امور يقضي لوازم. لا بد أن نتحدث عنها وحقيقا صفة القدرة من الصفات التي أحرفت من ساحة عند الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله فلذلك سوف يبدأ الإمام رحمه الله في بيان هذه الصفة وفي بيان لوازم. مفهومنا أن قدر الله تعالى متعلقه بكل ممكن كنا في السابق نتحدث عن نقول قدر الله متعلقة بكل ممكن لا تتعلق لا بالواجبات ولا بالمستهيل وبينا علة ذلك وسببه سببه الشرعي والمنطقي الآن دخلنا في مسائل أكثر تفصيلا أكثر تدقيق في المره الماضية تحدثنا عن مساله خلاف المعلوم خلاف المعلوم بالحق سبحانه وتعالى هذه المسألة هل يمكن أو هل يسمى خلاف المعلومي من مقدورات الله عز وجل هذا هو السؤال وقد أجبنا عنه تفصيلا وبينا كيف أن الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله بدأ بتفكيك هذا الكلام ففككه ما هو المقصود بكذا وما هو المقصود بكذا قال العالم العالم يمكن أن يأخذ مفهوم الإمكان يمكن أن يكون ممكنا ويمكن أن يكون واجبا ويمكن أن يكون مستحيلا وذلك باختلاف الاعتبار باختلاف الاعتبارات فإن تعلقت قدرة الله تعالى به فهو واجب ان لم تتعلق قدرة الله تعالى به فهو مستحيل إن لم تتعلق إن لم نلاحظ تعلق القدرة اصلا فهو ممكن, ممكن. ونحن حينما نقول إن قدرة الله تعالى تتعلق بالممكنات ماذا نلاحظ؟ نلاحظ فقط الإمكان لوحده. لا نلاحظ تعلق القدرة أو تعلق الإرادة به ومن هذا الباب فخلاف المعلوم ممكن وهو مقدور من مقدورات الله سبحانه وتعالى لا بمعنى أنه سوف يوجد ولكن الممكن بذاته تتعلق به قدرة الله تعالى أو على تهبير بعض العلماء تتعلق به تعلقا صلوحيا فقدرة الله تعالى صالحة لأن تتعلق بهذا الشيء ثم بعد ذلك دخلنا في مسألة مهمة ألا وهي أفعال المخلوقات أفعال المخلوقات هل أفعال المخلوقات التي الإنسان يدرك تفريقا ضروريا فيها فالإنسان لديه تفريق ضروري بين حركة الرعدة الارتعال حينما يبرد مثلا أو يصيبه مرض معين يشعر بارتعال اختعاش هذا التفريق ضروري بينه وبين الحركة الاختيارية كتحريك اليد لشرب الماء أو لأكل الطعام ندرك أن هناك فرقا ضروريا يدركه كل إنسان هذا التفريق الضروري هل يعني أن, أن أفعال العباد لا تتعلق بها قدرة الله تعالى افعال العباد من قسم ممكن فهل قدرة الله تعالى تتعلق بهذه الممكنات هل أفعال هذه مخلوقة لله سبحانه وتعالى كما تعلمون ايها الأحبة أن أهل السنة والجماعة من الأشاعر والما تريدية رضي الله تعالى عنهم لهم منهج في هذا ولهم بيان من أنهم يقولون أفعال العباد مخلوقة كلها ولا يلزم من هذا لا جبر ولا يلزم من هذا عدم التفريق بين الحركة الضرورية والحركة الاختيارية هذا هو المنهج وكنا نتحدث في هذا سابقا فقلنا أن للعبد كسباً. كسبا هذا الكسب هو الذي من خلاله يفرق بين الحركة الضرورية والحركة الاختيارية وهو أيضا الذي يتعلق به التكليف لأنه كما قلنا سابقا أيها الإخوة إن مفهوم التكليف يحمل في داخله الاختيار للإنسان فالإنسان مختار لوجود التكليف لأن التكليف ما هو هو الزام الزام ما فيه كلفة فالآن حينما يقول لي الله سبحانه وتعالى صلي الصلاة واجبة صلي فهذا ماذا يعني أن لي قدرة على الصلاة وعلى عدم الصلاة فلذلك أنا إذا صليت فأنتزم التكليف إذا كان اختيار لي اصلا فكيف أمر هذا يناقض مفهوم ماذا مفهوم التكليف لذلك قلنا لكم إن مسألة الجبر وأنا أعلم أن أحيانا بعض الناس يمكن أن يتوهم بعض التوهمات في هذه المسألة فلذلك مسألة الجبر مرفوضة عقلا ونقلا عقلا للتفريق الذي ذكرناه بين الحركة الاختيارية وحركة الاضطرارية ونقلا لمفهوم التكليف الذي كنا نتحدث عنه الآن الإمام أبو حامد رحمه الله تعالى يستفيد أيضا في شرح هذه المسألة ويبين ما هو المنهجية فيها وما هو يعني الإجابة على بعض الأسئلة التي يمكن أن تطرأ لدى طالب العلم ابتداء من السبب الذي حمل طالب العلم على أن يقول بهذه المسألة يعني لماذا تقولون بذلك أهل السنة ولذلك هذا السؤال الأول الذي سوف نجيبه بعد قليل ما هو الدليل على ذلك الأمر الثاني ما هو المعنى ما هو المفهوم هل يمكن أن يكون للعبد قدرة وهذه القدرة لا تخلق المعتزلة قالوا أنتم تقولون للعبد أن قدرة تتفقون معنا فيها لكن لكنكم تختلفون عنا فتقولون العبد لا يخلق فعله كل شيء الله خالق كل شيء الرسول يقولون هذه الآية عامة تشمل فعل العبد وتشمل فعل غيره تمام فقال هذه شاملة المعتزلة استثنى منها قالوا كيف تقولون للعبد قدرة ومع ذلك تقولون بانه هذه القدرة لا تخلق هنا كان سؤال ممتازل سوف يجيبه ان شاء الله الإمام أبو حامد على هذه القضية ثم يدخل إن شاء الله تعالى اليوم في مسألة ثانية وهي قريبة من المسألة الأولى وهو ما يسمى عندنا بالأحكام العادية الأحكام العادية النار تحرق الماء يروي الطعام يشبع إلى غير ذلك من المسائل أيها الإخوة التي تسمى بالعلل العادية بالعلل المادية العادية هل هذه أيضا بخلق الله سبحانه وتعالى أم هي نتيجة التولد كما هي عند المعتزلة إن شاء الله سوف نصل إلى هذه المفاهيم بعد قليل. لكن الحقيقة هذه المسائل كبيرة وتحتاج منا إلى تفهم بقدر المستطاع. نبدأ إن شاء الله تعالى في درسنا حينما وصلنا إلى قول الإمام رحمه الله تعالى فإن فإن قيل فما الذي حملكم على إثبات مقدور بين قادرين؟ ما الذي حملكم؟ إذا هو, إذا هو سؤال عن السبب هو سؤال عن الدليل ما الذي حملكم؟ على إثبات مقدور بين قادرين أنا حينما أرفع كأس الماء هذا كمنهج أهل السنة أقول هذا الفعل الذي أقوم به هو بقدرة الله سبحانه وتعالى هو مخلوق لله لأنه فعل جديد كان معدوما ثم وجد هو بفعل الله سبحانه وتعالى بإقدار الله عز وجل فهذه قدرة الله الأمر الثاني هو أيضا بقدرتي واختياري أنا كان بإمكاني أن نقيه هنا بإمكاني أن نغير مكانه بإمكاني أن لا أشربه أصلا لا أرفعه أصلا صحيح؟ هذه كلها امكانات لكنني أنا اخترت إمكان دون غيره لأن هذا الاختيار اذا هذا الفعل الذي نراه الآن هو فعل وقع بين قدرتين الآن يسأل الشيخ هنا يقول ما الذي حملكم على إثبات مقدور بين قادرين تمام؟ القادر الأول الذي هو المكلف والقادر الثاني الذي هو الله سبحانه وتعالى وهل يلزم من هذا الشركة؟ وهل يلزم من هذا التشريك؟ هذا إن شاء الله الذي سوف يجيب عنه الإمام رحمه الله تعالى بما يسميه البرهان القاطع. فيقول رحمه الله قلنا البرهان القاطع يعني الذي حملنا على ذلك البرهان القاطع على أن الحركة الاختياريه مفارقة للجدة. إذا نحن نفرق تفريقا ضروريا ايها الاخوه بين هذه الحركة. كل واحد مننا أنا أقول لكم هذا الكلام جربوه بأنفسكم. كل واحد منا يجد فرقا في بعض السلوكات التي يمكن أن تطرع عليه. احيانا انت في فرق كبير جدا لما تكون مريض وتصدر منك بعض الحركات التي أنت لا تريدها بل تتمنى أن تتوقف لكنك لا تستطيع بمرض مرض وفي المقابل حينما تكون صحيحا ربما تفعل نفس الحركات لكنه باختيارك هذا التفريق ضروري واي نظري أدى إلى ابطال هذا الضروري فهو ضار هذه قاعدة مهمة جداً أيها الإخوة أن أي نظرية يبطل الضروري فالنظريه باطل لماذا؟ لأن النظرية الضعف من الضروري إذا ما هو الضروري؟ بل بديه ما هو البديهي الذي يدركه الإنسان بلا تامل تمام ضوأ تمام أن تدركه بلا تامل وجود نفسك لما قالك أنت موجود أقولي طبعاً صحيح هذا هذا وجود النفس إدراك في مفهوم الحركة مفهوم السكون تمام هذه تسموها أشياء ضرورية لكن هناك بعض الأشياء التي تسمى نظرية ما هي معنى النظرية أي أنها تحتاج إلى تأمل الآن إذا تعارض اختلف عندي أني وجدت الآن إنسان يطعن في الضروريات بنظرية كيف يعني بنظرية بأشياء تحتاج إلى تأمل بالضرورة يجب أن تقدم ماذا؟ الضروري لماذا؟ اولا النظرية يحتاج إلى تأمل فقد يقع الخطأ في تأملك فعليك أن تنتبه لتأملك ربما يكون هناك خطأ في التأمل الأمر الثاني أيها الإخوة أنك لو طعنت في الضروريات فأنت بالضرورة تطل النظريات لماذا؟ لأن النظريات مبنية أساسا على الضروريات فأساسات الأساس الذي ننطلق منه لبناء النظريات ما هو الضرورة بعض الأحكام الضرورية التي ننطلق من شغالها قواعد الضرورية كاستحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاعهما، كمثلا أن الرجحان دون مرجح باطل كمثلا مثلاً أن بعض القواعد أن الجسم لا يكون في مكانين في نفس الوقت هذه أشياء ضرورية لو أنت أقفلتها فهذا يعني أنك تقتل النظريات بالضروريات فطعنك بالضروريات هو طعن بالنظريات والضروريات مع ومن هذا الباب وجدت إشكاليات أنه لا يمكن أن يتعارض الضروري مع النظري. هذه الأقطة مهمة وربما شاء الله يدركها كثير من الإخوة يدرك أهميتها لما يجلس مع بعض الناس ممن ينظر للجبرية بعض الناس ينظر للجبرية وهذا الآن ليس أنا لا أقول هذا الكلام عند بعض الإسلاميين بل أقول حتى عند بعض المنتزمين أو المنتسبون إلى الإسلام هناك حتى بعض الغربيين اليوم في العالم ينظرون لما يسمونه بالحتمية حتمية الإسلام الإنسان يعيش بحتمية لا يوجد هناك إرادة مستقلة للإنسان الإنسان عبارة عن آلة هذه الآلة تفرز بالضرورة أشياء معينة فأنت تعيش في مرحلة من الحتمية التي لا يمكن لك أنت. هذا الكلام عند أهل السنة مرفوض تماما مرفوض بمفهوم التكليف أي إنسان يعني يناقش هذا يعني هو فعلا يعني يوصل الإنسان إلى مرحلة من الإشكال الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز لا يكلف الله نفسا الا إلا لذلك علينا أن نحذر من هذه الأشياء خاصة مفهوم الجبرية وأنا أقول لكم أن كثيرا احيانا من النزاعات التي تصيب البعض من خاصة من النزاعات الصوفية ربما توصل الإنسان إلى نوع من الجبر نحو من الجبر تمام؟ فذلك علينا أن نحذر من هذا الفكر، نحذر من هذا الفهم. لا نقول نحذر منه علميا لا نقول الله من لا هذا علميا باطل. لي كما قلنا لكم لطعنه بالضرورة. الآن يقول إلينا رحمه الله قال البرهان القاطع على أن الحركة الاختيارية مفارقة للدعدة، وإن فرضت دعدة مرادة للمرتعد ومطلوبة له أيضاً هنا وإن أي لعلها وإلا يعني لعله تصحيح من ال... من ناسخ هذا الكتاب هو الأصل أن يقال وإن, يعني وإن لم تكن هذه الحركة الاختيارية مفارقة للرعدة وإلا فرضت الرعدة مرادة للمرتعد ومطلوبة له أيضاً. يعني إذا لم نؤمن أن هناك فرقا بين الحركة الاختيارية والحركة, والحركة الرعدة ربما تقول لي إن كل واحدة من هاتين الحركتين إما أن تكون مرادة للإنسان ونحن بالضرر متأكدون أنها غير مرادة كل واحد منا يدرك أن حالة المرض يرتعد بدون إرادتي، تمام؟ أو أن نقول أن هذه الحركة الاستيارية ليست ب بإرادتي، وأنا أقول لا، أنا أجد تفريقا ضروريا بينهما. واضح إن شاء الله؟ فأرجع أن يكون هذه المسألة واضحة. قال ولا فارقة إلا بالقدرة. إذا ما هو الفرق بين الحركة الاستيارية وحركة الرعدة؟ الفرق القدرة. الإنسان يدرك أن الفرق بينهم هو قدرة هذه لي عليها قدرة وهذا ليس لي عليه قدرة ولذلك حتى في أحكام البشر البشر يفرقون ويحاسبون قانونيا على الأحكام الاختيارية بل إن محاسبة الإنسان على ما ليس له فيه اختيار يعتبر اليوم نوعا من العنصرية لذلك مثلا إذا فرق بين الإنسان بناء على لونه أبيض أسود هذا ليس باختيار الإنسان الكل الآن في العالم يكاد يجمع على أن هذا أمر مرفوض تماما إنسانيا مرفوض تماما لا تكلمان من ناحية فقط دينيا تمام إنسانيا مرفوض لماذا لماذا لا تحاسبون الإنسان فتقولون والله أنه مثلا الأسود أبي أفضل أو الأبي الأفضل لماذا ليس أمر اختيارية من ليس اختياره لماذا تحاسبون الناس عليه لذلك لا يصح هذا لكن الإنسان على سبيل المثال يعني شرب الخمر وساق سيارته فبالضرورة القانون يحاسبه تمام لماذا لأنه ممكن أن يحدث كوارث في هذا الطريق وهو قد فعل شيئا باختياره فلذلك يحاسب على اختياره فإذا هذا, هذا الأمر الأول الذي دلنا وحملنا على هذا القول الأمر الثاني يقول رحمه الله ثم البرهان القاطع على أن كل ممكن فتتعلق به قدرة الله تعالى أيضاً البرهان القاطع على أن كل ممكن تتعلق به قدرة الله إذن القدرة الأولى ما هو الدليل على أن أنا لي اختيار أنني أفرق ضرورياً مقوم التكليل طيب ما الدليل على أن فعلي هذا أيضاً هو بقدرة الله وبخلق الله أنه ممكن وكل ممكن فإن قدرة الله تعالى متعلقة به فهو بالضرورة داخل في قدرة الله سبحانه وتعالى يعني الشق الأول ثم الشق الثاني البرهان الأول ثم البرهان الثاني الذان يشكلان معا إثبات مقدور بين قادرين تمام أيضا أيها الأخوة من آيات القرآن الكريم وهذا يعني مما يحسن بالإنسان أن يعني يجعله قريبا من هذا الكلام من آيات القرآن الكريم الواضحة القاطعة في هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون. الله عز وجل يقرر في القرآن الكريم أنه خلقنا وخلق عملنا. خلقنا وخلق عملنا. فلذلك عملنا كل مخلوق لله سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون. إما المراد أن والله خلقكم والذي تعملون. تمام. او أن تكون هنا ما مصدرية. فيكون مع الآية والله خلقكم وخلق عملكم. تمام. وأنتم ربما يقول يعني بعض المعتزله حاولوا أن يعني يلتفوا على هذه الآية. فيقول والله خلقكم وما تعملون المراد بها خلق الأصنام خلق الحجارة نقول لهم باختصار ما هو عمل المشركين في الحجارة هل هم الذين خلقوا الحجارة الجواب لا لكن ما الذي عملوه في الحجارة هو تلك الأعمال التي الأشكال التصاوير التي صوروا بها الحجارة فالله عز وجل يقرر لهم في هذه الآية أنه خلقهم وخلق تصاويرهم وخلق أعمالهم فحتى أيها لو قلت انه خالق للأصنام هذا لا يصح معكم لأن الحجارة بالضرورة معلومة للمشركين أنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى لكن المشرك ماذا عمل أين هو كلمة تعملون هنا؟ ما هو عمله عمله في التصوير في التشكيل فلذلك عمله مخلوق واضح إن شاء الله وهذه الآية لابد واضح من أوضح الآيات في هذا الباب يعني تعلق احيانا بعض الآيات الأخرى كي قول الله سبحانه وتعالى فتبارك الله احسن الخالقين فقال أحسن الخالقين إذن هذا بمفهوم الإشارة يدل على أن هناك تعد للخالقين الكلام هذا غير صحيح ايضا لأن هذا كقيل في هذه الآية في موضع التنزل في موضع التنزل يعني إن سميتم أنفسكم خالقين فإن هذا يكون فالله تعالى احسن الخالقين بناء إن سميتم أنفسكم خالقين لكنكم على الحقيقة لستم كذلك بل الله خلقكم وما تعملون لذلك كان من أوصاف الله عز وجل الخاصة بل من أخص خصائص الخالق سبحانه وتعالى أنه الخالق هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور تمام فهو الخالق سبحانه وتعالى من خصائص الله سبحانه وتعالى لذلك قال الله عز وجل في آية أخرى افمن يخلق كما لا يخلق لو كان هناك خالقين غير الله لقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد نحن نخلق فكيف تقول افمن يخلق كما لا يخلق هذا السؤال الاستنكاري الذي تدعمنا نحن نخلق فاذا نحن نخلق والله يخلق فلا يمكننا الايه كلها تسقط افمن يخلق كما لا يخلق لا البشر لا يخلق مستحيل تمام بهذه العياد. وقول الله سبحانه وتعالى العام الشامل الذي لا يدوز تخصيصه قول الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء فلذلك يعني كان الله أجل دائما ينبه على هذه القضية وعلى هذا المفهوم وإن كنت تراجعوا آيات الخلق في القرآن الكريم تجدوا فعلا اختصاص الله سبحانه وتعالى بهذا المفهوم خالقية الله عز وجل لذلك قال البوهان قاطع على ان كل ممكن يتعلق به قدره الله تعالى وكل حادث ممكن لماذا كل حادث ممكن لان الحدوث اخص من الامكان فالحدوث اخص من الامكان فقد يكون الممكن غير حادث قديم هل يمكن ان يكون لا الممكن مستحيل ان يكون قديما كيف بالضبط هل يمكن ان يكون قديما مستحيل تمام لأن القديم واجب فأنت حينما تقول قديم فهو إذن واجب فيصبح هناك تعارض بين مفهوم الوجود الإمكان طيب ما معنى كيف نقول أن الحدوث أخص من الإمكان قد يكون ممكن غير حادثا غير غير حادثا أي غير واقع بالضبط فالممكن منه واقع ومنه غير واقع الواقع ماذا نسميه حادث وغير الواقع لا يكون حادثا لأن الحادث ما هو الذي وجد بعد عدم فإذا لم يوجد اصلا لا يسمى حادثا واضح؟ فلذلك قول الإمام رحمه الله وكل حادث ممكن لأن الفدوث أخاص من الإمكان قال وفعل العبد حادث فهو إذا ممكن إذا أثبت أنت الخاص فأنت تثبت العام بالضرورة إذا قلت والله هناك إنسان فأنت تثبت الحيوان بالضرورة لماذا؟ لأن حيوان عاقل تمام ناطق تمام، فلذلك أثبت الإنسان فقد أثبت الحيوان بالضوء، أثبت الأخص فقد أثبت وجود الأعم بالضوء. قال وفعل العبد حادث فهو إذن ممكن فإن لم تتعلق به قدرة الله تعالى فهو محال، فإننا نقول لا بدأ يفصل رحمه الله. نقول فإننا نقول الحركة الإختيارية أي حركة العبد الاختياريه من حيث إنها حركة حادثة ممكنة. مماثلة لحركة الرعدة مماثلة هل يوجد فرق الآن بين الإنسان الذي يلتعد باختياره الإنسان يحرك يده باختياره والإنسان الذي يرتجف من المرض حينما يقوم مثلا حين بعض الممثلين بتمثيل دور المريض هذه حركة اختيارية هم لا يمرضونه حتى يتحرك حركة غير اختيارية مثلا ليمثل ويقوم بحركة اختيارية تشابه حركة من؟ المريض إذن هناك مماثلة بين هذه الحركة وهذه الحركة قال فيستحيل أن تتعلق قدرة الله تعالى بأحدهما وتقصر عن الأخرى وهي مثلها يعدكم وتقصروا والله علم أن الأصح أنها وتقصر عطفا على أن تتعلق فيستحيل أن تتعلق ويستحيل أن تقصر عن الأخرى وهي مثلها قال بل يلزم عليه محال آخر لا ذكر المحال الأول المحال الأول أن هذه تتعلق بها قدره الله بها الحركه حركه الرعده التي لا اختيار لي فيها تمام التي يخلقها الله عز وجل التي أنا منفعل بها تمام فاذا كما تتعلق قدرة الله تعالى بهذه الحركة التي انا منفعل بها فإن قدره الله تعالى تتعلق ايضا بالحركه التي أنا فاعل لها تمام منفعل متأثر فاعل أنا أؤثر تمام هذه أرجو أن نعتاد على هذه المصطلحات الكلامية حتى أول نفهم كلام العلماء ولكن وأيضا هذه الكلمات مساعدة جدا في فهم المسار يعني بعض الألفاظ تساعد جدا في الفهم منفعل وفاعل فأنا حينما أكون مثلا مرتعدا فإنني أكون منفعلا لكن حين أكون متحرك فإن يكون فاعل انا الذي افعل تمام دي فعل هذا ان شاء الله ايضا سوف نتحدث عنها لاذا نطلق على ايتاء انه فاعل نعم يجوز نقول ان الانسان فاعل قال فيستحيل ان تتعلق قدره الله تعالى باحديه وتقصر عن الاخرى وهي مثلها لانه تذكرون القاعده السابقه التي ذكرناها ما ثبت للشيء ثبت لمثله قال بل يلزم عليه محال اخر ما هو المحال الاخر يا امام قال وهو أن الله تعالى لو أراد تسكين يد العبد إذا أراد العبد تحريكها عبد الان يريد أن يحرك أنا أريد أن يحرك يدها أراد الله عز وجل أن يسكينها واضح كيف؟ قال فلا يخلو نحن بين أمرين إما أن توجد الحركة والسكون جميعا أو كلاهما لا يوجد تمام؟ يقول لهم هذا إلا واحد من هذين الخيارين إما توجد الحركة والسكون معا أو كلاهما لا يوجد فيؤدي إلى اجتماع الحركة والسكون أو إلى الخلو عنهما وهذا باطل أو يقول لك هذا باطل اجتماع حركة والسكون باطل لأن لا بد أن تنفذ قدرتي وقدرة الله إذا قلت بأني خالق تمام فإنه يصبح هذا لكل متحرك وساكن في نفس الوقت هذا مستحيل لأن الحركة انتقال والسكون ثبات تمام؟ والانتقال والسكون في نفس الوقت محارف. تمام قال اول خلوه عنهما كاس لا متحرك ولا ساكن هذا ايضا محال قال والخلو عنهما مع التناقض يعني اي الخلو عنهما يلزم منه التناقض ويلزم منه لازم اخر ايضا ما هو اللازم والخلو عنهما اي ان يكون الكاس لا متحركا ولا ساكنا يلزم مع ذلك ايضا يوجب بطلان القدرتين قدرة الله وقدرة العبد وهذا ايضا باطل إذا القدرة انظر إلى هذا تعريف المختصر والدقيق اذا القدرة ما يحصل بها المقدور عند تحقق الإرادة وقبول المحل إذا لاحظوا ببطل الإيمان رحمه الله هذه عبارة مهمة جدا ويحسن بالانسان أن يلاحظها في اول المبحث قد أشرنا إليها في أول المبحث إذنكم إذا ذكرتم هذا الكلام عند تحقق الإرادة قلنا قدرة بلا إرادة هل يمكن أن تكون موجودة؟ لا. مستحيل لكن لا نقول النار تقدر على الاحراق لماذا؟ لأن تأثير النار هذا لم يكن مبنيا ولم يكن مؤسسا على إرادة ثم قال تحقق الإرادة هذا اولا الأمر الثاني قبول المحل لابد أن يكون المحل ماذا؟ قابلا ما معنى قابلا؟ ممكنا أي أنه لو كان المحل واجبا لن تتحقق القدرة لو كان المحل مستحيلا لن تتحقق القدرة إذا لابد من تحقق الإرادة ومن قبول المحل قال وإن ظن أي هذا الإنسان الذي قدرنا عنه أنه أراد شيئا أراد التحريك وأراد الله السكون منه. قال وإن ظن وإن ظن أن مقدور الله تعالى يترجح لأن قدرته أقوى هذا الإنسان قال لنا لماذا لا تفترضون هذا لماذا لا تفترضون أن قدرة الله التي لا تترجح لأن قدرة الله أقوى قال فهو محال لماذا محال يا إمام قال لأن تعلق القدرة بحركة واحدة لا تفضل تعلق قدرة أخرى بها أنت حينما تتحدث عن قدرة للعبد تقول العبد يخلق وتقول الله يخلق المفروض أن الخلق من جهه ارتباطه بالعبد ومن جهه ارتباطه بالله واحد مفهوم الخلق واحد تمام الله عز وجل ما مفهوم انه قادر وانه اعظم قدره من العبد أن الله عز وجل قادر على غيره يعني الله لو اراد أن يسلب عن العبد قدرته لفعل تمام هذا مفهوم القدره الاقوى لكن أنت تقول لي العبد له قدره والله عز وجل له قدره وهم يخلقون المفروض في مفهوم الخلق لا تفوت بين القدرتين واضح حال الكلام؟ انظروا الآن إلى كلام الإيمان رحمه الله وأن نتأمى فيها وأن نفكر قال فهو محام لأن تعلق القدر بحركة واحدة, الحركة واحدة مفهوم الخلق لا تفضل تعلق قدرة أخرى بها إذ كانت فائدة القدرتين الاختراع إذا تتكلم عن ما الاختراع الخلق لا فرق بين هذه القدرة وهذه القدرة وإنما قوته أي وإنما قوته أي قوة الله سبحانه وتعالى باقتداره على غيره واقتداره على غيره غير مرجح في الحركة التي فيها الكلام أنت عن الحركة الآن مفهوم الخلق في الحركة تمام؟ هذا المفهوم الأصل فيه إذا قلت أن العبد قادر ومخترع الأصل الا يحصل بينه وبين قدرة الله تعالى تفاوت، تمام؟ في هذا الفهم قال اذ حظ الحركة من كل واحدة من القدرتين أن تصير مخترعة بها أي أن تصير هذه الحركة مخترعة بهذه القدرة والاختراع تساو في نسخة الأخرى والاختراع يتساوى فليس فيه أشد وأضعف حتى يكون فيه ترجيح قال فالخلاصة فإذا الدليل القاطع على إثبات القدرتين ساقنا إلى إثبات بي مقدور بين حاجة. يعني باختصار نحن مشينا مع الدليل أنا وجدت دليل قاطع هنا ودليل قاطع هنا فقلت بك بهذا الدليل وبهذا الدليل وجدت آيات كثيرة وجدت العقل يدلني على أن الله عز وجل على كل شيء قدر قادر على كل ممكن وبالمقابل أيضا وجدت أن ألعبت قدرة أيضا العبد ليس كباقي الحيوانات ليس كباقي المخلوقات المخلوقات متحركة بحركات إما أن تكون حركات مجنية على الغريزة وإما أن تكون حركات آلية كحركة الشمس وحركة القمر تمام؟ لا حياة فيها حركات آلية لكن الإسانة له حركة اختيارية فالدليل القاطع هنا والدليل القاطع هنا هو الذي ساقني إلى إثباتي مقدور بين القادرين ربما تقول لي طيب كيف نوفق إله بين هاتين القدرتين التوفيق أيها الاخوه بمفهوم الكسب بمفهوم الكسب ما هو الكسب أن للعبد اختيارا هذا الاختيار يكون في قلبه فالله تعالى يخلق للعبد الفعل عند إرادته عندما تريد الفعل أنت الله عز وجل يخلق لك الفعل نأخذ مثال أنا الآن حينما أريد أن أحمل هذا الكأس تتوجه إرادتي إلى أن أحمل هذا الكأس تمام فأرفعه فيخلق الله تعالى لي قدرة الرفع هذه تمام فإذا العبده كسب فذلك لاحظوا دائما القرآن الكريم كان دائما يأتي إلى العباد وانما يتكلم عنه يتكلم دائما برفضة الكسب قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم تمام فهم الكسب وهم قلب تمام هذا من الناحية الشرعية من ناحية الشرعية والتخليف والأخير حتى من الناحية الواقعية كم من الأشياء يريد العبد أن يفعلها ولا يستطيع كم؟ أشياء كثيرة جدا جدا جدا أنت تريدها لكنها لا تحصل لو كنت خالقا حصلت صحيح يعني احيانا الإنسان ربما يكون يريد أن يتذكر معلومة من المعلومات خذ أي معلومة أنت تريدها تتذكر معلومة تغيب صحيح يعني أحيانا تكون في امتحان تحتاج ان أن تذكر قراتها البارحه قرأتها البارحة كنت أقرأ فيها لكن في الامتحان غابت صحيح؟ لو كان الإنسان خالقاً لفعله لكان استطاع أن يتذكر هذه المعلومة في التويل والأحلى. صحيح؟ لذلك تجد فعلا أن الإنسان لديه كثير من الأشياء فعلا يقول لماذا لم يحصل الأمر كما أردت أحياناً الإنسان لو أراد منه أن يكتب كلمة لو أردت أن تكتب بسم الله الرحمن الرحيم تكررها عشر مرات سوف تجد أن هناك فرقاً تستخدم نفس القلم. تستخدم نفس الورق تستخدم نفس التوجه والعزم ومع ذلك يخرج لديك تفوت. لماذا؟ ما الذي حصل؟ أين هي قدرتي على الاختراع؟ تغيب لذلك أيها الإخوة إن الله سبحانه وتعالى دلنا على أننا عبيد له عز وجل من خلال بعض الأشياء ومن خلال بعض الإشارات التي تدلنا على أننا مقهورون تحت قدرته سبحانه وتعالى وأننا محكومون لسنن وقوانين فأحيانا نريد أشياء ولا تقع ولا نريد أشياء وتقع كم من الناس أحيانا يسوق في السيارة فجأة يحصل لديه مشكلة فعمل حادث. كم كثير. تمام لذلك علينا على الانسان ان يدرك وكما قلنا لكم ايها الاخوان مع هذه الحقيقه دائما فلتفعلا ان هذه الحقيقه يدل عليها العقل والنقل معا الواقع يدل عليها وعلى الانسان المسلم ان يفهم ان هذا هو مفهوم قول الله عز وجل انه لا تغفوا ليس لك به ادى اذا الدليل القاطع هو الذي قادني الى اثبات هذه هذا المقضوع بين قادما نعم قدره العبد مخترعه مخترعه مخترعه مخترعه لا القدرة على غير مختلفة يعني أنها غير موجودة من عدم قدرة العبد؟ شو مقصود القدرة الاختراع؟ يعني هو الإمام يقول لو افترض أن العبد قدرة على الاختراع لكانت فائدة القدرتين الاختراع، فإذن الحركة الحركة هذه لا فرق إن كان للعبد قدرة على الاختراع إن كان افتراض هذا يسمونه افتراض محال تمام؟ إن افترضنا العبد خدر على الاختراع، وإن عز وجل خدر على الاختراع، فالأصل ألا تتفاوت هذه الحركة من حيث الاختراع لأن الاختراع واحد، لكن هذا غير حاصل، هذا غير حاصل، تمام؟ فلذلك العبد لا يخترع، ولكن العبد يكسب، يكسب، ولذلك إخوَ حتى إن أردنا نتعمق كثيرا في مفهوم الكسب هذا يعني من أحسن إنسان أن ينتبه إليه. أن الله عز وجل حسبنا على أشياء نكسبها بقلوبنا ولم تحصل في الواقع أليس هذا صحيحا؟ هل يمكن أن تكسب شيئا بقلبك وتأخذ عليه الإثم ولا يحصل في الواقع؟ نعم ممكن كيف؟ الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قال يا رسول الله هذا القاتل بال المقتول قال إنه أراد أن يقتل صاحبه الآن هل المقتول قتل؟ المقتول هل قتل؟ ما قتل هل يحاسبه الله عز وجل حساب القاتل؟ يحاسبه حساب القاتل بماذا؟ باعتبار كسبه أنه أراد قتل صاحبه تمام؟ فهو باعتبار الكسب كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث قال خير الناس رجلين وقال شر الناس رجلين تكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل الرجل الأول قال اللهم كان رجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله بعلمه فله أجر ورجل آخر قال لو كان معي مثل ما مع فلان لفعلت كما فعل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجل سواء باعتبار ماذا؟ باعتبار كسبي نية صادقة أنه لو كان معفلا مع فلا لفعلت كما فعل الآن على الطرف الآخر المقابل قال ورجل آخر اتاه الله مالا ولم يؤتيه علما فهو ينفق المال في غير حقه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل آخر لم يؤتيه الله لا مالا ولا علما فقال لو كان معي مثل ما مع فلان لفعلت كما فعل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء الحديث عند ابن ماجه هو صحيح شو معنى فهما في الوزر سواء فعل شيء لكن لمجرد هذه النية هذه الكسب الذي أراد أن يفعله أن يقوم به فلذلك من سأل الله الشهاء من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه طب يا رب يعني فات فراشه لماذا ينال منازل الشهداء بنيته في واضح إذا لاحظوا دائما أيها الإخوة دائما موضوع النية دائما متكرر دع على الإنسان أن يهتم بنيته وأن يجعل دائما النية وهذه من الأسف من الأمور المفرط بها في يعني مجتمعاتنا الإسلامية بل حتى في دروسنا العلمية يعني قليل من الدروس العلمية تتركز على مفهوم القلب ومفهوم نهتم بنيته ومقاصده وأن تكون الغايات لله حتى وألا نصلها يعني أحيانا ربما يكون الإنسان إرادة أن يعني يفعل خيرا كثيرا لكن تحول دونه إنكارات وحدود ومسائل وعراقي فعلت دائما أن يكون كما يقولون أن ننفر بنياتنا لله سبحانه وتعالى وأن تكون نياتنا دائما خالصة لوجهه سبحانه وتعالى هذا أحد أهم فهم الحرية في الإسلام أن حريةك القلبية السلطان على القلب لا يملكه إلى الإنسان هذه الحرية المطلقة التي لن تجدها إلا في القلب في قلبك ايها الانسان فلذلك ايها الاخوه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى إجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم واعمالكم فكم للإنسان له من نيات صادقة ولم تتحقق في أرض الواقع. هذا من أحد مفاهيم الكسب الخطيرة والضورية والتي تميز أهل السنة والجماعة الذين هم جماهير الأمة طوال تاريخها الإسلامي المبارك يقول فإن قيم الدليل لا يسوق إلى محال لا يفهم وما ذكرتموه غير مفهوم. قالوا للإمام يا إمام كلامك دليل ذكرت دليلا وذكرت دليلا آخر لكن هذا الدليل وهذا الدليل الذي أنتج هذا الفهم هذا الفهم غير مفهوم فيقول له الإمام قلنا علينا تفهمه لا إشكال سوف نفهمكم إيا. وهو أن نقول اختراع الله تعالى للحركة في يد العبد معقول دون أن تكون الحركة مقدورة للعبد يعني الله عز وجل أن تقول أن الله هو الذي اخترع هذه الحركة في يد العبد معقول دون أن تكون الحركة مقدورة للعبد فمهما خلق الله الحركة فمهما خلق الحركة وخلق معها قدرة عليها كان هو المستبد بالاختراع للقدرة والمقدور جميعا وخرج منه يا شيخ محمد ذكوان وخرج منه أنه منفرد بالاختراع من هو؟ الله سبحانه وتعالى وأن الحركة موجودة وأن المتحرك أي الإنسان عليها قادر وبسبب كونه قادرا فارق حاله حالة مرتعد فاندفعت الإشكالات كلها اختصار انا يقول لك نعم العبد قادر لكن من خالق المقدور الله ومن خالق القدرة في الإنسان اصلا الله طيب أين هو كسب العبد العبد له كسب اعتباري له اختيار اعتباري بناء عليه يخلق الله عز وجل الفعل عاده يخلق الله عز وجل له الفعل بناء على كسبه الاعتباري هذا فخالق القدره وخالق المقدور الله تمام والعبد هذا الكسب الاعتباري كما يسميها علماءنا الماتريديه يسموها الملكه ملكه الاختيار ملكه الاختيار بخلق الله سبحانه وتعالى إذن في عبارة جميلة لبعض العلماء يقولوا الإنسان مضطر في صورة مختار الإنسان مضطر في صورة مختار كيف يعني مضطر؟ العبد أيها الإخوة مجبور في صورة مختار كيف مجبور في صورة مختار؟ أنت في الظاهر تختار صحيح؟ لكن من الذي جعلك مختارا أصلا؟ الله. انه الله فلذلك انت في الحقيقه مضطر هل, هل اخترت ايها الانسان وجودك وجودك الوجود هل اخترت وجودك لا هل اخترت ماهيتك ان تكون انسانا كان بامكان الله عز ان يجعلك مثلا كذبغه التراب ان يجعلك نارا تحرق ان يجعلك يعني حيوان من هذه الحيوانات ألا يخلقك اصلا لكن الله تعالى خلقك أوجدك وأوجدك بماهيه معينة في مكان معين في زمان معين لأبوين معينين في بيئة معينة صحيح؟ كل هذه بإرادة الله سبحانه وتعالى لكن هل هذا يلغي اختيارك؟ قالوا لا لك صورة ما هي صورة؟ صورة الاختيار هذه المساحة البسيطة من الاختيار هي التي سوف يحاسبك الله سبحانه وتعالى عليها لن يحاسبك الله عز وجل يوم القيامة على لونك لن يحاسبك الله عز وجل على أبويد لن يحاسبك على مجتمعك وبيئتك التي تعيش فيها لن يحاسبك الله سبحانه وتعالى على حركة الشمس والقمر يقولك الله عز وجل لماذا الشمس تشرق من المشرف لن يحاسبك الله عز وجل على ذلك إنما سوف يحاسبك على ما به اختيارك. تمام؟ لذلك دائما كان من أحد مفاهيم الإسلام العميقة جدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فتا. يوم القيامة أيها الإخوة لن تقول والله ربنا إن وجدنا اباءنا على أمنا. تقول والله أنا تاريخي تاريخ العائلة هكذا ليس لك علاقة بتاريخ العائلة لن تقول والله يوم القيامة أننا اتبعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلة والله هيك مشايخنا هيك أكابلنا. هيك والله زعماءنا هيك رؤساء الدول فينا لن يحاسبك الله عز وجل على ذلك لن يحاسبك الله عز وجل على عادات مجتمعك أيضا أن تقول هيك العادات أنت ليس لك علاقة بالعادات سوف يحاسبك حسابا فرديا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا هذا المفهوم أيها الإخوة إذا تعمق في نفس الإنسان ولد لديه طاقة هائلة أن تستشعر أنك أنت أيها الإنسان عالم عالم قائم بذاته لك خصوصية أنت محاسب على اعتقاداتك محاسب على سلوكاتك محاسب على أفكارك عند الله سبحانه وتعالى هذا الشيء إذا تولد في نفس الإنسان ولد لديه طاقة هائلة يصبح بأنه فعلا متحرك في الأرض فعليا ربما تقول لي هل هذا يؤثر على كيان المجتمع يعني لا أصبح كل إنسان يفكر بنفسه هل هذا يؤثر على كيان المجتمع بمعنى أين التعاون داخل المجتمع نقول نعم إن الله تعالى سوف يحاسبنا على تعاوننا فرديا ايضا سوف يقول لك فلان كان يدعو إلى الحق وإلى الخير لماذا لم تعنهم لن يحاسبك على سلوكه لكن سوف يحاسبك على إعانتك له سوف يقول لك أنت بمجتمع مسلم لماذا لا تتعاون مع هذا المجتمع تنسج بخدمة الأوامر التي قمتك فيها فهنا يكون حتى الحساب على التعاون بينك وبين الخلق بناء على الحساب الفردي ايضا عند الله سبحانه وتعالى هذا المفهوم أيها هو الذي يعمق مفهوم الإنسانية لدى الإنسان فهذا هو معنى كلام العلماء أن الإنسان مضطر في صورة الإختار أو مجبور في صورة مختار لا كما يفهم البعض من أنه معنى هنا مضطر أو مجبور الإنسان مجبور لكن هذه صورة مختار يعني على حاله هو في الوطلة في الحقيقة مجبور لا الكلام غير غير في الحقيقة لأنهم قالوا في صورة أثبتوا له صورة الاختيار أي أثبتوا له شيئا من الاختيار لكن هذا الشيء كما نقول هو معرض يعني أغلب ما يريد ويتأثر بي تراث آبائي واجداده. تتأثر بتربيتك في البيت تتأثر بي أصحابك, بمجتمعك لكن هل هذه الأشياء كلها تلغي اختيارك؟ الجواب لا كم من إنسان نشأ في بيئة فاشدة وخرج صالحا؟ وكان إنسان نشأ في بيئة صالحة وخرج فاسدا فهذا لا يوجد فيه تلازم أبدا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام تربى في بيت فرعون لكنه نبي من الأنبياء وإخوة يوسف عليهم الصلاة والسلام تربوا في بيت نبي والدهم نبي جدهم نبي جد جدهم نبي ومع ذلك أخطأوا في فعل فيما فعلوا في أخيهم تمام؟ لان هذا ليس له علاقه يمكن ان تكون بحسب ما تكون ولذلك ام اسيا انت يا حتى في القران القران يشجع فينا هذا الفهم فهم انك لست مسؤولا على الاخرين استحضر هذا دائما يمكن ان تكون صالحا في بيئه فاسده وتنال اعظم الاجور بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء تمييز الغرباء لماذا يا رب لماذا؟ لانهم غرباء ما معنى غربته؟, غربته ما معنى هذه الغربة غربة الإسلام إسلام غريب فهذا أيضا من المفاهيم ضخمة جدا في الإسلام أن الصحابة الذين نشأوا في بداية الدعوة الإسلامية ليس كالصحابة الذين جاءوا في اخرها صحيح؟ لماذا؟ لأنه في زمن غرض الإسلام أن تكون لديك الإرادة الكاملة والاختيار الكامل أن تختار الحق رغم وجود الباطل ورغم وجود المنكرات أن تختار حق هذه تحتاج إلى إرادة كاملة من ولذلك الله عز وجل سبحانه أعلمك بالقبول فيها لذلك أنا دائما أقول لإخواننا هكذا من بعد يعني تقوية هذا المفهوم في نفس الإنسان لو كنت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني عرض عليك الإسلام هل سوف تؤمن يأتيك الرجل؟ تعرف أنه من أفاضل الناس، لكن يأتي في غريب جداً لم تسمعه من قبل. لك هذه أصنام، ما تعودتم عليه من أصنام، وأنت ربما تكون يعني إنسان لك مكانة في قومك. هل سوف تكون من كفار قريش، ولا سوف تكون من المسلمين؟ هذه يعني فعلاً محق قوي. إذا تشعر هذا المعنى، أيضاً يجعله في يعني نفسية مختلفة تماماً. شيء، شيخ. في بالي. شو شوف الفرق بين القوة المدعا والقوة الاستدراك في في في في الإنسان؟ آه ال القوة المدعا قوة خالقة عندما يقول بالقوة المدعا هو يقول أنه يخلق لكن هذه القوة ليست بخالقة هذه قوة غير مؤثرة غير خالقة يعني تمام لكنها فاعلة لكنها غير خالقة فاعلة غير خالقة إذا يعين الله في قبل ماولين شخص هذا هكذا, آه هكذا, آه هكذا أمره آه نغير هذا تغيير؟ أولا نحن نقول أنه لا يتغير هذا التغيير، تمام؟ م. لماذا لا يتغير؟ لأن الله عز وجل إنما قدره عليه بناء على علمه بما سوف تعمل، علمه بما سوف تقوم به، تمام؟ ولكن نختر أخر ما ولكن شخص واحد يجوز مثلا بعين الله هو مساكين ولكن هو يجوز آه آه نختر أخر آه لكن, لكن هنا انتبه معك أنا الآن نقول حينما مثلا أب يعتقد من ولده أنه يقول لك هذا الولد عنده نزوع نحن السريقة فإذا كبر هذا الابن فصار سريقا هل يسح للولد أن يقول ان ابي هو من اجبرني على طريق السرقه لماذا علم الوالد لا يؤثر في إرادة الولد تمام علم الله عز وجل بما قدره عليك لا يؤثر في اختياراتك واضح هذا معنى مهم جدا وكبير ان الله عز وجل يعلم انك سوف تعمل وبناء على عملك كتب عليك ذلك تقول لي كيف كتب علي ولم أعمل بعد نقول كتب عليك ولم تعمل لأن الزمان بالنسبة لله سبحانه وتعالى ليس كالزمان بالنسبة لك أنا الآن لا أعلم ما في غد مستحيل أنا أعلم ما في غد لو جئنا بكل علماء الأرض ليعلموا ما في غد يقينا لا يمكن لأن غد ما في غد مجهول تمام لكن الزمان بالنسبة لله سبحانه وتعالى خط واحد الزمان بالنسبة لي كأني أسير في شيء وأنتظر أشياء تأتي لي في الغد تمام؟ لكن الزمان بالنسبة لله عز وجل كخط كما أنظر إلى هذه الطاولة الله عز وجل يلاحظ فيك مثلا كذا أنك كنت صغيرا ثم تكبر ثم تكبر ثم تعمل في الوظيفة ثم تشتغل ثم تنجب مثلا أولادا هذا بالنسبة لله عز وجل كأنه شيء واحد كإنسان لله المثل العالم نوع من التقرير. ك يشاهد فيلما تمام؟ أنت تشاهد فيلم، تشاهد أنت وأخيك فيلم، تقول له والله هذا الآن هذا البطل الآن سوف يقتل أو سوف يحدث معه الحادث الفلان، تمام؟ الآن لك، أخوك شو ما شو؟ حاضر الفيلم أنت مثلاً؟ تقول له لا، أو تقول حاضر الفيلم لكن هذا الإنسان هذا لا يعني أعلم ما في الغيب لأنني حاضر هذا الشيء فأنا أخبرك به، تمام؟ أنا لم أكتب الفيلم ولم أحدد. تفاصيله ولله المثل الأعلى الله عز وجل الخط الزماني بالنسبه لله عز وجل خط واحد فهو يعلم الماضي ويعلم الحاضر ويعلم المستقبل بنفس الدرجة تمام فلذلك كل هذا بالنسبه لله واحد وبناء على هذا العلم كتب سبحانه وتعالى ذلك في اللوحة المخصوص ما الذي نغير إلى تغير أين في علم الله؟ مهما غيرت يا شيخ الله عز وجل علمه أعرف كيف الآن تقول لي طيب يعني ماذا نفعل نجلس نقول لك لا لا تجلس أنت ما أدركت ما في واحد في علم الله هل أنت تعلم ما في علم الله لا تعلم كذلك لا. لا تجلس لا تجلس وإنما تعمل وتجتهد وتعمل من قومك بأفضل ما يكون واضح ثامن قول هذا ذا في القديم تنجي زيادة يعني أنا لا أريد أن أطلع في بعض المصطلحات الكلامية الطويلة لكن هذا ليس له علاقة مطلقا بمفهوم القضاء والقدر يعني القضاء والقدر أيها الإخوة أمر يتكون من يعني مفهوم شرعي يتكون من أمرين في الحقيقة الأمر الأول أن الله عز وجل عالم بكل ما سوف يجري للإنسان وهذا الأمر ما خالف فيه إلا بعض القدريين الذين كانوا في يعني أيام السلف الصالح في بدايته يعني كما جاء رجل إلى سيدنا عبد الله بن عمر فقال له إن أحد القدريين ظهر عندنا ويقول إن الله لا يعلم ما في غد وإن الأمر أنوف هذا في صحيح مسلم الأمر أنوف ما معنى أنوف مستأنف الله عز وجل لا يعلم الأمر إلا بعد أن يحصل في الواقع فيقول له سيدنا عبد الله بن عمر يقول له قل له ان عبد الله بن عمر بريء منك وقل له انه لو كان معه مثل احد ذهبا فانفقوا في سبيل الله فلن يقبل عند الله حتى يؤمن بالقضاء والقدر تمام على المقصود هذا طبعا في فوائد كثيره هذا الحديث منها ان الفرق الباطلة من زمن الصحابه موجود تمام الامر الثاني انه ايضا لاحظنا هنا ان له لن تؤمن لن يقبل منك الا اذا امنت بال بالقضاء والقدر فولم يمن بظواير والقدر بذلك لن يقبل ايمانه اذا المفهوم الاول مفهوم القضاء والقدر ما هو العلم هذا المفهوم ما خلفنا فيه لا المعتزله ولا غيره تمام المفهوم الثاني ايها الاخوه مفهوم القضاء والقدر وهو مفهوم الخالقيه الامر الثاني الذي يكون هو هذا المفهوم مفهوم الخالقيه ما معنى الخالقيه هنا أن الله سبحانه وتعالى هو خالق لأعمال ولأفعال العباد هو الخالق لا جيد فالآن ما تقوله أنت من ناحية الصلوح القديم والتنجيز الحادث هذا كله ربما يدخل في الخالقية لكن هذا ليس له علاقة إذا فهمت هذا المفهوم يعني إذا فهمنا أيها الإخضاء باختصار يعني فهم القطب الذي يعتبره كثير من الناس معقدا أمر يسير كما تهمهم إذا فهمت أن العلم لا يؤثر العلم صفة كاشفة تمام؟ الله عز وجل يعلم ما سوف أفعل الآن مثلا الآن الساعة مثلا عشرة ونصف على الساعة الحادي عشرة الآن هذه الساعة الله عز وجل يعلم ما سوف اقوم بها تمام؟ علمه بها لا يؤثر في عملي مجرد العلم لا يؤثر في العمل لأن العلم صفة صفة انكشاف صفة كشف وليس صفة تأثير الآن علمي بهذا الكتاب أنا الآن الكتاب أعلمه وأعلم ما فيه من معلومات تمام؟ هل يؤثر في هذا الكتاب مستحيل فهذه نقطة أولى في موصفة العلم فعلم الله تعالى السابق لا يعني أنني مجبور على سلوكي تمام؟ الأمر الثاني أنني حينما أفهم أن العبد له اختيار والله عز وجل يخلق له العمل بناء على اختياره. الله عز وجل أراد ذلك أراد أن يخلق لنا أعمال بناء على اختياراتنا فإننا نفهم أن الله خالق كل شيء دون أن يترضى ذلك تأثير على كسبنا وادرك أن الله عالم بكل شيء دون أن يؤثر ذلك على كسبنا فيثبت لدي الكسب ويثبت لي القضاء والقدر بوضوح عموم علم الله سبحانه وتعالى وعموم قدرة الله سبحانه وتعالى <تصفيق> الذي يخلف عنها الكتاب واضح إن شاء الله؟ أرجو أن تكون هذه المساله واضحة وأرجو من الإخوة الحقيقة خاصة مفهوم القضاء والقدر أن يكون مفهوما عميقاً لدينا بمعنى أنه لا نتأثر بكثير من الناس هناك من الناس في شطط في نوع من الشطط البعض يعني احيانا يصل به الحال إلى أن يكون يشأل نفسه بأنه مجبور فلا يصلي متى تصلي يا فلان؟ يقولك حتى يعني يشاء الله حتى يكتب الله عز وجل عليه ذلك ونعم لكن الله عز وجل قال لك في القران وما تشاءون الا ان يشاء الله فالله عز وجل جعل مشيئتك مبنية على مشيئة الله فالله عز وجل جاء شاء لك ان تختار فجعل لك مشيئه فلا بد ان تقول لك مشيئه تمام فلا بد ان تختار إنما أن تصلي ام لا تصلي لا تقول لي والله اذا كتب الله عز وجل علي ذلك وبعض الناس للأسف يحصل لدي شرط في الاتجاه الاخر فيرغي علم الله يلغي قدريه الله يلغي خالقيه الله سبحانه وتعالى ليحقق ما يسمونه بمفهوم الحرية مفهوم الحرية تمام هذا المفهوم الذي اليوم لدى كثير من الناس أصبح يعني مفهوم غير منضبط احنا نقول للانسان حريه لكن هذه الحرية لها قوانين لها ضوابط هذه القوانين هذه الضوابط اذا فهمت بشكلها الشرعي يصبح الإنسان يفهم حدود قدرته لا يتفاجأ بالواقع اليوم ما يسمونه بالفكر الوجودي الذي يسود اليوم عند كثير من الناس أن الإنسان هو الذي يحدد كثيرا من أمور حياته حتى أنه يعني يكاد يلغي ما يسمونه بالقوانين الموضوعية في الأشياء منذ قوانين تحكم حياته هذا الكلام أدى بكثير من الناس إلى ما يسمى بالإحباط القلق أنه عند طموحات هائلة جدا وبدعوة الحرية سوف حق كل هذه الطموحات تمام؟ لكن هذه الطموحات أيها الإخوة حتى تحققها أنت محكوم بسنن إذا لم تسلق هذه السنن تصل تسلل هذه الطموحات لكن بعض الناس للأسف يعني حتى كثير من ما يسمى بعلوم التنمية البشرية وغيرها هي علوم تقوم على الفكر الوجودي هذا فكر سارتر الذي يقوم على فكرة أن الإنسان له حرية مطلقة في الوجود أي شيء تتمناه يحصل يأتي الشاب فيقتنع بهذا الفكر يحاول أن يطبقه يصطدم بالواقع يحبط يحبط ويصاب عنده أمرار نفسية وعقلية لا يعلم بها إدن الله تمام؟ فهذا الموضوع يجب أن يكون منضبطا بهذه الضوء والله تعالى يعلم جيد وأنا أقول للأخوة يعني أرجو أن يتعمقوا بهذا المسألة وأي أخطر علي شبه في هذا الموضوع بالذات علينا أن ندرس الجراسة حقيقية مفهوم القضاء والقدر كان سابقا عند سابق عند سلف الأمة مفهوماً محفزاً، مفهوماً ناهباً، مفهوماً يجعلهم ينطلقون إلى الموت في سبيل الله دون أن يخشوا في الله لو متلاهم لأنهم يؤمنون أن موتهم بيد الله عز وجل. تمام؟ اليوم هذا المفهوم عند المسلمين مفهوم محبط، يعني قضاء وقدر لكن هو يستدلون به على الإحباط على الركود على النوم على التخاذل على الضعف تمام؟ <تصفيق> قلنا هكذا يعني ما الفرق أيها الإخوة؟ الفرق أن السلف فهموه فهما صحيحا ونحن كثير من المسلمين اليوم لا يفهموه بهذا الفهم الذي كان عليه السلف الصالح لذلك من فهم هذه المعلومات بهذه الثقة ان شاء الله يحصل بإذننا على ذلك الفهم القديم الذي يحرك فيه نفسيات كنفسيات السلف الصالح ويحرك فيه همم إن شاء الله نسأل الله وجل أن, أن تكونوا جميعا من أهل الحناء. هناك كتاب خاص يتحدث عن هذا. الكتب الكتب لكن من أفضل ما كتب كتاب الإنسان مسير ام مخير في الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي من أفضل ما كتب في هذا الباب من أفضل ما كتب والحقيقة هذا الكتاب حتى يجيب لك على كثير من الشبهات التي يمكن أن تطرح على هذا المفهوم من الشبهات الدينية حتى تمام التي في فيروها جماعة الجبر. أو التي يثيرها جماعة القدر الذين ينكرون القدر لا هذا الكتاب متزن تماما وهو على قواعد العلم من تماما بقواعد العلم الإنسان مسير أو مخير؟ مسير أو مخير؟ مسير, أم مسير أم هناك كثيرة لكن هذا الكتاب يعني يعتبر كتاب العصر، يعني كذا يكون كتاب العصر في هذا في هذه القضية بالذات يعني. طيب أي أيضاً ننصح في كتاب لطيف جدا أيضاً في هذا الباب اللي هو كتاب الشيخ مصطفى محمود، دكتور مصطفى محمود أيضاً هو كتاب حوار مع صديق الملحد تناول هذا أعتقد في الفصل الثاني أو الثالث باختصار أيضاً تناوله، ولأنه يتناول بعض الشبهات التي يمكن أن تطرأ فأيضا تحدث عن هذا المفهوم أيضا بشكل جيد لكن كتاب الشيخ الوطي كتاب موسع وممتاز في هذا الباب حقيقة طيب دكتور مصطفى مصطفى محمود كتاب صغير حوار مع صديق الملحد من أكثر الكتب يعني شهرة لكن أتمنى أن نقرأه كقراءة جيدة أيضا وميزت هذا الكتاب أنه أيضا يعطيك الشبهات يعني شبهات الواقع أيها الإخوة ان تعرف على الناس ماذا يقولون هذا شيء جيد أيضا فهذا أيضا مفيد في الله عز وجل. طيب قال الآن الشيخ خاض أكثر في مسألة التفهيم فقط وحاصله أن القادر واسع القدرة يتكلم عن الله سبحانه وتعالى فهو قادر على الاختراع للقدرة والمقدور معا ولما كان اسم الخالق والمقترع مطلقا على من أوجد الشيء لقدرته أي يعني مطلقاً أن يطلقوا على من أوجد الشيء بقدرته وكانت القدرة والمقدور جميعا بقدرة الله تعالى سمي خالقا ومخترعا من الذي سمي خالقا ومخترعا؟ الله جل جلاله ولم يكن المقدور بقدرة العبد وإن كان معها المقدور بقدرة العبد وان كان معها فلم يسمى خالقان فلم يسمى خالقان ومخترعان ووجب أن يطلب لهذا النمط من النسبة أي النسبة بين العبد وبين المقدور إذا كان المقدور ليس بخالقية العبد وإنما بخالقية الله لكن العبد له نسبة بينه قلنا له ليس جبرا عليه له كسب عليه تمام الآن لك الإمام قال ووجب أن يطلب لهذا النمط من النسبة اسم آخر مخالف فطلب له اسم الكسب هذا انظروا هذه أشعارية الإمام أبو حامد الغزالي رحمه تظهر هنا أشعاريته لا نقصد أنه هنا أشعاريته فقط بل أشعاريته الخالصة لأنه هنا يتميز الأشاعر عن الماتوريدية ما لا يسمونه الكسب ما يسمونه الاختيار ملكة الاختيار تمام؟ الملوك يعني الملوك يختار له اسما يتناسب مع فهم الناس الأشعري كان دائما يحب الأسماء القرآنية كان من يختار اسما قرآنيا فاختار له الضوء الكسف قال الشيخ رحمه الله هنا تيمنا بكتاب الله تعالى قال فإنه وجد إطلاق ذلك على أعمال العباد في القرآن قال وأما اسم الفعل فترددوا في إطلاقه هل يطلق على العبد بأنه فعل أم لا عند الإمام الأشعري قالوا الفعل والخلق الفعل هو الخلق فلا يقال أن للعبد فعلا إلا من باب المجاز، أي أنه فعل على سبيل الكسب أي أن الفعل يطلق على الله حقيقة وعلى العبد مجازا عند الإمام الماثريدي قال لا الفعل يطلق على الكسب ويطلق على الخلق فهو على العباد عند على أعمال العباد يطلق حقيقة تمام، فلذلك الفعل عند الإمام الأشعري يطلق على أعمال العباد مجازا وعند الإمام السريدي يطلق على أعمال العباد من باب الحقيقة، واضح إن شاء الله؟ قال فتردد في إطلاقه، لكن ما يقول لك؟ لا يعني لا يعني لا يهتم كثيرا بهذه المسألة لأنه ولا مشاحة في الأسامي بعد فهم المعاني يعني لا تهتم كثيرا بهذا قضية المهم أن تفهم المسألة بهذا القبيل هنا سؤال للإخوة ليجيبوا عنه عن ملاحظة هكذا لا لاحظوا ما قال فإنه وجد إطلاق ذلك على أعمال العباد في القرآن وأما اسمه الفعل هل هناك فرق بين الفعل وبين العمل ما رأيكم أعتقد أن رجلا في حجة الإسلام لا يطلق هذه الألفاظ عبثا هل هو لا بين العمل وبين الفعل هذا يعني ابحثوا عنه إن شاء الله لعلنا مسماء الجبر يعني نبين ذلك إن شاء الله لكن أيضا كما نقول ولا مشاحة في الأسامي بعد فهم المعاني إن شاء الله فألقي الشأن في فهم المعنى يعني المرازة من المعنى وما ذكرتموه غير مفهوم يبدو أن صاحبنا هذا جسان مدقق شديد تفقيق قالت فإن القدرة المخلوقة الحادثة فالآن بدأت يتكلم عن قدرة العبد القدرة المخلوقة الحادثة إذا انتفقنا على وجود قدرة مخلوقة حادثة وقدرة خالقة قديمة لأن قدرة الله سبحانه وتعالى قال القدرة المخلوق الحادثة إن لم يكن لها تعلق بالمقدور لم تفهم يقول لك هذا المقدور يقول لك أنا لا أفهم كيف تقولون إن العبد قدرة وهذه قدرة ليوجد لها تعلق بالمقدور إذ, إذ قدرة لا مقدور لها محادث أنت تقولون المقدور من مخلوقات الله فكيف تقول قدرة لا مقدور لها قال كعلم لا, معلوم له. كعلم لا معلوم له وإن تعلقت به فلا يُعقل تعلق القدرة بالمقدور إلا من حيث التأثير والإيجاد وحصول المقدور بها فالنسبة بين المقدور والقدرة نسبة المسبب إلى السبب وهو كونه به نسبة المسبب إلى السبب وهو كونه به القدرة المحب أن تؤثر وانت تقولون قدره بلا تاثير هذا امر لا يعقل هذا المخالف قال فاذا لم يكن به لم يكن بينهما علاقه فلم تكن قدره اذ كل ما لا تعلق له فليس بقدره اذا القدره من الصفات المتعلقه اذن هذا صاحبنا ينازعنا فيقول خلاصه اعترافه ان القدره التي تقولون انها لا تعلق لها بالمقدور بل المقدور بخلق الله هذا امر لا يقبل فهمونا كيف قدره ولا تأثيرا لا تمام واضح الاشكال ايها الاخوه نسمع الجواب من الامام قلنا هي متعلقه لها تعلق وقولكم التعلق مقصور على الوقوع به يبطل تعلق الاراده والعلم يعني لذا نقوله الإمام انه نعم نحن نسلم أن القدرة لها تعلق لكن أن تحصر تعلق القدرة بالخلق والاختراع هذا لا نقبله لماذا؟ قال هذا يبطل تعلق الإرادة والعلم لأن العلم تتعلق بالمعلوم بلا تأثير صحيح؟ القدرة تتعلق بالمعلوم بلا تأثير وانما تتعلق به تعلق انكشاف لا تعلق تأثير تمام؟ الإرادة تتعلق بالمراد تعلق تخصيص لا تعلق تأثير تمام وإن قلتم إذا واضح النقطة الأولى قال وإن قلتم إن تعلق القدرة مقصور على الوقوع بها فقط فهو أيضا باطل يعني ما بيقول يعني أولا تقول التعلق فقط يجب أن يكون تأثير هذا باطل أن تقول تعلق القدرة يجب أن يكون تأثير وخلق نقول لكم هذا أيضا باطل لماذا يا إمام يقول فإن القدرة عندكم إذا فرضت تبقى أنتم تقولون ان العبد قدرة صحيح وعندكم أن قدرة العبد ما بها باطل تمام هنا كان الإمام هنا يسير على مفهوم أن العرض لا يبقى زمانين. تمام فيقول عند المعتزل العرض يبقى زمانين. جيد وهذا يقال به بعض الأشعار لا إشكال في ذلك قال إن قلتم أن القدرة عندكم إذا فرضت تبقى وإذا فرضت قبل الفعل القدرة الآن قبل أن أفعل الآن هذا كأس الماء قبل أن أتناوله فأرفع هل لقدرتي تعلق به أم لا لا تعلق أنا قادر عليه قادر في تعلق ولا في تعلق إذن ماذا قلت؟ ما في تعلق؟ إذا أنا غير قادر عليه؟ في تعلق. في تعلق لما في تعلق؟ ما رأيكم؟ هناك تعلق، لكن هذا التعلق ليس تعلق المنتج للفعل. ليس تعلق تأثيري. ليس تعلق تنجيزي. في تعلق صلوي. صحيح؟ إذا في تعلق هل لا التعلق؟ يوجد هناك تعلق؟ يوجد تعلق. غير تمام؟ لكن هذا التعلق لم يحصل ولم يظهر أيه الوجود بالفعل. واضح إن شاء الله الآن هذه الكأس موجودة هل قدرتي تتعلق بها أم لا؟ لا تتعلق؟ إذن أنا لا أستطيع أن أحرك هذا الكأس كيف تقول لي أن قدرتي أنني أستطيع أن أرفع الكأس ثم تقول لي أنت لا تتقدر لا يوجد هنا التعلق لابد النسبة بينك وبين الكأس ما هو التعلق أيها الإخوة؟ نسبة علاقة نقول هذا. يعني نسمه منتزع هو في الحقيقه ليس اذا وجد المقدور ووجد القادر فعند ذلك انت يحصل بينكما التعلم الاستطاعه هل أنا لي قدره عليه ليس لي قدره عليه علي؟ لي قدره لكن هل الان استحضرت لا تمام يريد ان يقول لهم الغزالي رحمه الله ان يدل لهم لدينا مقدور صحيح ولدينا قدره وهذه القدرة لها لها تعلق ومع ذلك ليست مخترعة ليست مخترعة للفعل لأنها لم تفعل صحيح؟ فالقدرة قبل الفعل هل هي خالقة؟ حتى عندكم يا معتزلة هل نقشم عندما؟ حتى عندكم يا معتزلة القدرة قبل الفعل تتعلق بالمخدور أم لا؟ تتعلق هل هي خالقة؟ لا أيضا في حق الله سبحانه وتعالى الله عز وجل قبل أن يخلق العالم هل قدرة الله تعالى متعلقة بخلق العالم؟ متعلقة طيب هل المقدور موجود؟ غير موجود صحيح؟ إذن هناك قدرة والمقدور لم يوجد بعد إذن هناك قدرة ولا خلق صحيح؟ إذن هناك فرق بين القدرة وبين الخلق فيمكن أن توجد القدرة ولا يوجد مقدور. الخلق اللي هو المقدور واضح إن شاء الله هذا الذي يريد أن يقوله. له إذن يقول لهم الإمام الغزالي رحمه الله إن قولكم إن القدرة يجب أن تكون متعلقة على سبيل الخلق وإذا قلتم لا خلق لا قدرة نقول لكم هذا التلازم غير صحيح لأنه يمكن أن تكون هناك قدرة ولا يكون هناك خلق واضح كيف؟ يقول لذلك ماذا يقول؟ قال فإن القدرة عندكم إذا فرضت تبقى وإذا فرضت قبل الفعل فهل هي متعلقة أم لا؟ فإن قلتم لا فهو محال بماذا؟ محال لأنها قدرة ولا تعلقها هذا مستحيل وإن قلتم نعم فليس المعنى بها وقوع المقدور بها، صحيح؟ لماذا؟ قال إذا المقدور بعده لم يقع، بعد المقدور ما وقع، فذن هناك قدرة ولا مقدور، هناك قدرة ولا مخلوق، فلا بد من إثبات فن آخر، فن آخر من التعلق سوى الوقوع به، هناك شيء آخر غير نوع آخر. غير الوقوع اذ التعلق عند الحدوث يعبر عنه بالوقوع به والتعلق قبل ذلك مخالف له فهو نوع آخر من التعلق فقولكم إن تعلق القدرة لها له نمط واحد خطأ لها نمط يعني لها نوع واحد أن, التعلق أن القدرة تعلقها تعلق وقوع فقط. يقول له هذا القول ماله خطأ. قال انظر أن أيضا جاءهم بإتزام أقوى. قال وكذلك القادريه القديمة عندهم قادريه الله سبحانه وتعالى. قال فإنها متعلقة بالعالم في الازل وقبل خلق العالم. الله عز وجل قبل خلق العالم. فقولنا إنها متعلقة صادم. وقولنا إن العالم واقع بها كاذب لأن العالم لم يكن قديما العالم حادث فإذا في الأدل لا يوجد عالم ويوجد قدرة قال لأنه لم يقع بعد فلو كانتا عبارتين عن معبر واحد لصدق أحدهما حيث يصدق الآخر خلاصة ما يريده الإمام أن يفك التلازم بين القدرة وبين المقدور وبين الخالقية فيمكن للعبد أن تكون له قدرة ولا خالقها. انتهى الكلام. واضح؟ هذا هو الإتزام. فإن قيد معنى تعلق القدرة قبل وقوع المقدور أن المقدور إذا وقع وقع بها. هذا مقصود. يعني هم أرادوا أن يعني أيضا أن يخرجوا من المأزق. لكن الإمام يتابعهم. يقول هذا كان غير صحيح. قلنا فليس هذا تعلقا في الحال. إذن أنا لا أقدر. بل هو انتظار وتعلق هذا انتظار ليس تعلقا حاليا فينبغي أن يقال القدرة موجودة وهي صفة لا تعلق لها ولكن ينتظر لها تعلق إذا وقع المقدور بها وكذا القادريه يعني يلزمكم أيضا في العبد ويلزمكم أيضا وين في الرب سبحانه وتعالى حتى على الله عز وجل إذا قلتم أن القدرة هي انتظار فنقول لكم هل العالم مقدور لله تعالى بالازل إذا قلتم أنه ليس هناك تعلق فإن العالم غير مقدور لله عز وجل تمام وهذا باطل بل نقول العالم مقدور ولا مقدور أي أن قدرة الله تتعلق بهذا المقدور ولا يوجد ولا يقع مقدور. تمام قدرة الله تعالى متعلقة به ولا يقع خلق ولا يقع خلق بعد واضح كيف؟ قال ويزم عليه محال وهو أن الصفة التي لم تكن من المتعلقات صارت من المتعلقات وهو محال يعني صفة, صفة القدرة ليس لها تعلق في الأزل قلون ينتظر أن يحصل فهذا أيضا محال فإن قيل معناها إن أنها متهيئة لوقوع المقدور بها متهيئة فإن معناها الانتظار قال لهم أيضا هذا الكلام غير صحيح لأن التهيئ انتظار قال قلنا ولا معنى للتهيئ إلا انتظار الوقوع بها وذلك لا يوجب, لا يوجب تعلقا في الحال باختصار يقول لهم الإمام فكما عقل عندكم كما فهم عندكم قدرة موجودة متعلقة بالمقدور والمقدور غير واقع بها يعني أنتم قبلتم تعقلتم قدرة موجودة متعلقة بالمقدور قدرة العبد قبل الفعل أو قدرة الله سبحانه وتعالى قبل خلق العالم والمقدور غير واقع بها لأن قبل الفعل المقدور غير واقع وفي الأزل المقدور غير واقع أيضا عقل عندنا أيضا قدرة كذلك. وهي قدرة العبد كسبية والمقدور غير واقع بها، ولكنه واقع بقدرة الله تعالى، فلم يخالف مذهبنا ها هنا مذهبكم ثم إلا في قولنا أن إنها وقعت بقدرة الله تعالى. يعني ما هي فرق؟ القدرة قبل الفعل والقدرة قبل خلق العالم لها تعلق بالمقدور ولا ولا وجود للمقدور بعد. فكذلك قدرة العبد لها تعلق بالمقدور. ولا تخلقه وتسمى قدرة لا إشكال قال فإذا لم يكن من ضرورة وجود القدرة ولا تعلقها بالمقدور وجود المقدور بها فمن أين يستدعي عدم وقوعه بقدرة الله تعالى فوجوده بقدرة الله تعالى لا فضله على عدمه من حيث انقطاع نسبة عن القدرة الحادثة إذن القدرة الحادثة غير الموجدة فمن حيث هذا الانقطاع الأمر واحد. إذا نسبة إذا لم تمتنع بعدم المقدور فكيف تمتنع بوجود المقدور يعني أنتم أثبتتم تعلقا للقدرة بالفعل قبل وجود الفعل فإذا وجد الفعل بقدرة الله النسبة لازالت موجودة فلماذا لا ترغونها واضح وكيف ما المقدور موجودا أو فلا بد من قدرة متعلقة لا مقدور لها في الحال باختصار قال فإن قيل فقدرته لا يقع بها مقدور هي والعجز بمثابة واحدة يعني أنتم تثبت قدرة ليست خالقة اذا أن الإنسان عاجز مجبور هذا معنى كلامه قلنا إن عنيتم أن الحالة التي يدركها الإنسان عند وجودها مثل ما يدركه عند العجز في الرعده فهو مناكرة للضروره يعني إن فهمتم من كلامنا لما نقول قدرة العبد غير خالقة كأنكم تقولون هو عين الـ الـ الـ أن الإنسان يدرك أن ذعدة ليست بخلقه نقول لا الإنسان يفرق بالضورة بين هذا وهذا يدرك أن له تأثيرا في هذا ولا تأثيرا له في هذا فإذا كلامكم ليس صحيحا هذا لا يسمى عجل وإن عنيتم أنها بمثابة العجز. في أن المقدور لم يقع بها يعني أنها مثل العجز من ناحية ما هي الناحية؟ أن المقدور لم يقع بها في العجز أنت لا تقدره على الشيء تعجز عن الأمر الفلاني لا أن تفعله. وكذلك في هذه الحالة أنت تعجز عن الأمر الفلاني فلست أنت بخالق له إن عليتم هذا المعنى قال فهو صدق ولكن تسميته وعجزا خطأ كلامكم صحيح القدرة التي للعبد ليست خالقة كما أن الشيء الذي يعجز عن الإنسان لا يخلقه لكن هذا لا يسمى تمام؟ وإن كان من حيث القصور إذا نسب إلى قدرة الله تعالى ظن أنه مثل العجز يعني قد يتوقع الإنسان أنه مثل وليس بعجز في الحقيقة لأن الإنسان يدرك أن له كسباً، يدرك أن له اختيار. وهذا كما أنه لو قيل القدرة قبل الفعل على أصلهم مساوية للعجز من حيث إن المقدور غير واقع بها لكان اللفظ ممكرا من حيث إنها حالة مدركة يفارق وإدراك يفارق وإدراك إدراكها في النفس إدراك العجز فكذلك هذا ولا فرق في فرق بين العجز أن يدرك أن هذا الشيء عادل عنه هذا الشيء قادر عليه لو قلنا لك الآن غير الشمس سوف تشرق الشمس من اجعلها من المغرب إلى المشرق والله هذا أنا عادل عنه تمام؟ لكن أنت كمسلم إذا أدرحت أنك لا تخلق فيل نفسك تدري أن هذا لا يعني أنك عاجز، صحيح؟ لك اختيار والله عز وجل يخلق لك بناء على اختيارك فقل لك الإيمان هناك فرق بين هذا الشيء الذي تعجز عنه وبين هذا الشيء الذي هو بخالقية الله سبحانه وتعالى يقول الإيمان وعلى الرملة لا بد من إثبات قدرتين متفاوتتين إحداهما أعلى والأخرى بالعجز أشبه مهما أضيفت إلى الأعلى إن أنت بقدر قرنت قدرت قارنت قدرة قدرة الله عزوجل فأي قدرة هذا أشبه بالعجز لكنها ليست عجزا وأنت بالخيار أنت بين خيارين بين أن تثبت للعبد قدرته توهم شبه العجز من وجه أن تثبت أن العبد لا يخلق فعل نفسه وأنما وبخالقيه الله وبين أن تثبت لله تعالى ذلك كانك تقول ان انا أخلق فعل نفسي والله لا يخلق لذلك بعض العلماء شن على المعتزله ماذا قالوا لهم قالوا الله عز وجل على المشركين عباده الاصنام وهم كانوا يؤمنون بالها انتم تثبتون خالقين في الأرض لا تثبتوا خالق واحد انتم تثبتوا حتى النحل يخلق ماذا يخلق العسل وتثبتون أن الإنسان يخلق فعلا نفسه إذن لدينا خالقين في الكون لدينا خالق واحد خالقين بل أنه حتى الحيوانات وسونت حتى إلى قولهم في التولد مثلا أنه حتى النار تخلق لأنها قوة مدعة صحيح وعلى قول الفلاسفة لا هي علة فقولكم هذا يلزم أن يكون في الكون كم خالق خالقين بسم الله أنت لست خالقا واحد هنا بذلك خالقين كله فقال انت مخير بين ان تثبت هذا الكلام ان الله خالق كل شيء وبين ان تثبت ان الله عز وجل ليس بخالق لكثير من الاشياء التي نراها في الوجود قال ولا تسترب ان كنت منصفا في ان شبه القصور والعجز بالمخلوقات اولى بل لا يقال اولى لاستحاله لا لا لا ذلك في حق الله تعالى أي الاستحالة أن يكون خالق غير الله في الكون. هذا غاية ما يحتمله هذا المختصر من هذه المسألة. رحلة عوية مع الإمام خزاير حنّه الله في هذا الكلام القوي. لكن أرجو أن يكون قد يعني شرحناه بقدر المستطاع بقدر ما يفسر يعني به المقام. وأرجو الإفواه أن يراجعوه قوّوا ولا أشك في ذلك إذا كان أحد الإفواه. استدراكات وحاول أن لو أعدنا للطلب على كراءة بعض الضفرات لا مانع إن شاء الله تعالى تمام؟ والأمر كما قلت لكم هذه هو فلاثته أنه أعطاك مثال قال له هذه القدرة ولا مقدور كيف يكون قدرة ولا خلق للقدرة ولا خلق للمقدور أنت تقول للإنسان صفه اسمها القدرة والعبد لا يخلق فعل نفسه لا يخلق المقدور فكيف تسميها القدرة؟ قال لهم الإمام يسمي قدرة ولا يلزم أن يخلق بدليل قدرة العبد قبل الفعل العبد له قدرة على الفعل قبل الفعل صحيح وهذه القدرة هذه النسبة بينه وبين المقدور حاصلة وحاصل لديه القدرة تمام ولا مقدور تمام ويقول الله ولله المثل الأعلى أيضا الله عز وجل قبل خلق العالم متعلق قدرته متعلقة بالعالم والعالم غير موجود لأنه حادث صحيح فإذاً هناك قدرة ولا مقدور فهذا هو مقلاصف ما أراد أن يعبر عنه الإمام أبو حمد الغزالي رحمه الله تعالى يعني كنا اليوم نحب أن نسحب أكثر لكن أعتقد أنه يكفي إلى هذا المقام ومرة القادمة إن شاء الله يا الإخوة نتناول ما يسمونها بالعلان المادية والعلان العادية دائل السنة نسأل بعض بأن يكون كما ذكرنا فائدة وأن يتقبل منا أعمالنا وأعمالكم أيضاً إذا يعني أيضاً يسر الله عز وجل وشددنا أكثر ربما نقرأ الأسبوع القادم أو الدرس القادم إن شاء الله الصفة الثانية الصفة العلم إذا دخلنا في مسألة العلم سوف ندخل إن شاء الله في يسميه العلماء دليل الإتقان وما يرد عليه من مجموعة من الإشكالات كما تعلمون أن أهل السنة من الأدلة على وجود الله شبحانه وتعالى لديهم دليل مهم جداً يسمونه دليل العلة الغائية أو دليل الإتقان هذا الدليل تعرض بعض الناس بدأ يطعن به وهو طعن في دليل وليس طعن في الدلة الأخرى يعني لا يمكن أن يطعنوا في الحدوث لا يمكن أن يطعنوا في, في الإمكان لكن مثلا جاءوا بعض الإشكالات على دليل الإتقان منها نظرية التطور فأرجى من الإخوة جميعا إن شاء الله يتناولونها بسبوع القادم سوف نتحدث قليلاً لأن بعض الإخوة طلب يعني قال لو تم التعرض إلى نظرية داروين في أثناء هذا الدرس إن شاء الله سوف نقف عليها في الأسبوع القادم في الدرس القادم في صفات العلم. تمام؟ فإذا هناك بعض الإخوة عندهم ملاحظات عندهم يفهم المسألة ما هي نظرية داروين حتى يساعدنا أيها الإخوة. يعني الأخ حينما يأتي محضرًا للدرس تمام؟ يساعد نفسه ويساعدنا أيضًا على إسقاط المعلومة لأن لا تكون المعلومة أول مرة. يقرأها لا وأنا ما يكون قد سهل أسوال داروين نحاول إن شاء الله أن يقرأ البعضنا وأن يراجع مقتصرًا ما هي نظرية داروين على الأقل أن يفهم ما هي هذه النظرية ما الذي يقوله داروين وما هو القطعية من هذه النظرية وما هو النظرية ولقصدنا بالنظرية لا يحتاج إلى تأمل ما هو الاختراق الذي قدمه داروين لهذه النظرة ملاحظة علمية صحيحة لكنه قدم اختراق اشكاليةنا أين مع اقتراحه إلى مع الملاحظ العلمي الصريح؟ لأننا نحن لا إشكال عندنا مع العلم، بالعكس نحن مع العلم كما يقولون حتى نهاية الطير جيد. لكن اقتراحه الذي قدمه هو الذي فيه الإشكال هذا إن شاء الله سوف نخضع عليه في درسنا القادم فنرحب وأن يحضروا وأن يقرؤوا كرمت الله وبارك الله فيكم. صلىهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إذا حدنا نخلص سؤال أو نختم ان شاء الله سؤالك عن فرق بين العمل والفعل هل قصدك العجاز القرآنية والإنجاز عالمية هل قصدك العجاز القرآنية أنا أتكلم عن العبد. العبد العبد له فعل وله عمل هل هناك فرق؟ أساعد قليلا ما هو تعريف الفرق؟ العلم واجتِمال أحباءه. إجتِمال الله تعالى المتعلم بأفعال العباد، ولا بأعمال العباد؟ لو واحد منكم فقط يعني بحث في تعريف الثقة، طبعا لا يقع مثلا في كتب المعاصرين لن يجد مثل هذه دقائق في كتب المعاصر. يرجع إلى الكتب القديمة قلنا، لما يقول بأعمال المكلفين ولا بأفعال المكلفين لماذا قالوا بأعمال ولم يقولوا بأفعال؟, بأفعال. بأفعال. تمام؟ نفس الشيء <تصفيق> <تصفيق> على طريقة المعاصرين أي شيخ كله كله عند العرب صابون نحن نسميها، نقولها مش مهم يعني لا مهم هذا شيخ يعني فقط، تمام؟ فاش الله يكون فيها بعض الفروقات، <تصفيق> وإذا خلصنا الفروقات ما في ما في إشكال يعني لي والله أنا قرأت. ووجدت في آراء ونختارنا الضراء لا عندما ما نعني لكن أن تكون تعلم تمام؟ اخترايا عن العلم لا عن راحة بال أريد أن أفتاح وأنام في نهاية حكوة أن عمل بدون نية العمل بدون نية فعل يسمى؟ أو يعني آه بدون نية يعني العمل الذي الواحد يتعود معه فإن يتجل معه العمل طيب الآن مثلا الإنسان حضر إلى الدرس هل نقول فعل فعلا فعلا ولا عملا ولا عملا تأمل فيها تأمل فيها. يعني أنا لا أريد أن يعني مباشرة نحل الإشكال إذا أردنا كثيرا ما حلنا لكن أنا أريد أن الإخوة لي قليلا جيد يعني حتى بعض الأشخاص يحضرو شيء مكتوب فكون شيء مفيد مع المراجع والله أنا قرأت مثلاً في الإبهاج السبكي مثلاً. جيد. أرجع الإبهاج. والله أنا قرأت للفخر الرازي قرأت يعني أقرأ كل هذه الكتب حتى إن شاء الله. وأنا تجيب الأراء أشك. يعني. البحر المحيط الزارك شيء. أنا أشير إلى بعض المراجع يعني يمكن ليس أنا المراجع. أنا أنا قصدي الآن يعني عمل فعل يعني نوعين. الفعل عمل تحسن نوعين. طب العمل.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 نعم أقل من العمل. اه أقل من العمل نعم أقل من عمل يعني نضو. نظري دروين هناك كتاب خص. كتاب كتاب أول ما المسلمين تكلم عنه. يعني كبرى ليقينيات جيد لو رجعتهم مدئين كبرى ليقينيات جيد كتاب جيد يمكن أن يلخص لك المسألة لو رجعت بعض الكتابات الإسلامية الأخرى لو وجدت بعض اليوتيوبات ما قال الشيخ أيضا ممكن يكون مفيد كتابات الشيخ صغيروا لنا جارة موضوع تطور ممكن تكون مفيد يعني وهاك نحن نريد أن نفهم المسألة يا إخوة بطريقة كلية حتى يعني مهما قيل في التطور تكون المسألة إن شاء الله واضحة بالنسبة لنا بشكل جيد طيب أحل إشياء؟ أحل طيب طيب طيب طيب طيب طيب الله خير وبارك الله فيكم ونسأل الله الله أكبر